والآن متنا أربعين نووية وأربعين نووية وبقية المتون عندنا فيها تسع عشرة إجازة وبأساند عالية سترونها إن شاء الله عند أخذكم الإجازة وبأساني لكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي زكريا يا حلم شرفه النووي الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الإحكام مع زيادة ابن الحنبلي رحمه الله الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامراته ينكعها فهجرته إلى ما هاجر إليه روأه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مردس به البخاري وأبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صيحيما الذين هم الكتب المصنفة الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما, بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الإطلع علينا رجل شديد يض السياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جيسي النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته لا ركبته ووضع كفي على فخذيه وقال يا محمد أخبني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله ومنائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم يا السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تيد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة ريعاء الشائية طاولون في البنيان قال ثم انطلق فنبست منيا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله وأعلم قال فإنه جبل وتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام وعلى خمس شهاد في أن لا إن الله أن محمد عبده ورسوله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون عنقة مثل ذلك ثم يكون مضاة مثل ذلك ثم يوصل الملك فينفق فيه روح ويؤمر بأربع كلمات بكتب نسقه وأجله وامله وشقي, وشقي أو سعيد فوالذين إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عنه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فأدخلها وإن أهدكم لا أعملوا بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبقوا عليه الكتاب فيعملوا بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قامت قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية المسلم من عمل أعمال ليس عليه أمرنا فورد الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمار بن بنشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات السبرأ لدينه وعرضه ومن وقى في الشبهات في الحرام كروعي رعى حول الحما يوشك أن يرتع في ألا وإني كل ملك حما ألا وإن حم الله ما حالمه ألا وإن في الجسد مضاة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي للقلب رواه البخاري ومسلم الحديث السابع عن نبي رقية ممن وسدالي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال الله ولكتابه ولرسوله وليأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم الحديث الثامن عن ابن عمرضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومنت عن نقاتي الناس حتى يشنوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك أصوا مني بماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم مع الله تعالى رواه المخالي ومسلم الحديث التاسع عن أبي مريرة عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نأيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم منه ففعلوا منه ما استطعتم فإنما لك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه المخالي ومسلم الحديث العاشر عن أبي مريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إن طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كنوا من الطيبات ومنوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطين السمراشة أغمر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وأشربه حرام وألبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن من علي بن أبي طالب سرط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحاته رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه التلمذي والنساء وقال التلمذي حديث حسن صحيح الحديث الثاني عشر عن أبي لرية قال قال صلى الله عليه وسلم من حسين سامر تركه ما لا يعني حديث حسن رواه التلمذي وغيره الحديث الثاني عشر عن أبي حمس من رضي الله عنه قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أحب لأخيه ما يحب لي نفسه رواه المخاري ومسلم الحديث الرابع عاشر عن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم أمرهم مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتالك لدين المفارق للجماعة رواه المخاري ومسلم الحديث الخامس عشر عنبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلنكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلنكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصليه قال لا تغضب فردد مرارا وقال لا تغضب رواه البخاني الحديث السابع عشر عن أبي علاش الداد بن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاسوا القتلة وإذا ذبعتم فاسوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم الحديث السابع عشر عن أبي ذرين جند وابن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جميل رضي الله عنه مع الرسول الله, الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيث ما كنت وأتم السيئة الحسنة تمحها وخانق الناس بخنق حسن أو وقال أهليس حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح الحديث التاسع عشر عن أبيل عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقال يا غلام إني أعنمك كلمات احفظ الله, يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سأنت فسعينها وإذا سأنت فاستعم بالله وألم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتمه الله عليك رفعت النقلام وجفة الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي نواة غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرّف إن الله في وخائِئ عرفك بالشدة، ولم أنما قاك لم يكن يصيبك وما صابك لم يكن ليخطئك وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرّات. الحديث العشرون عن أبي مسعود نقبة من عام الأنصاري البديع، رضي الله عنه أنه قال: وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن إمبارد الناس من كلام النبوة دونا إذا لم تستحي فصنع ماشد. رواه البخاري الحديث الحادي عن أبي عمم وقيل أبي عمم وتسفى عن ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قلني في إسلام قولا لا أسن عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقمرواه مسلم الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاني رضي الله عنهما أن رجل سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحلت وحرمت الحرام ولم أزدع على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالكين الحاسن يواصل من أشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تمنع الميزان وسمح الله والحمد لله تمنع أن يتمنع ما بيه والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغلوا يعن نفسه فموثقها أو مبقها رواه مسلم الحديث الروابع والعشرون عن نبي ذر رضي الله عنه وإن نبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الله عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا يا عبادي كلكم ضال إن من هديتهم فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إن من أطعمتم فاستطعموني وطعمكم يا عبادي كلكم عال إن من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا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 يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص بالك مما عندي إلا كما يقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم محصية لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا لومن إلا نفسا رواه مسلم الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه وايضا اننا سامعنا صائما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثون من يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون فيظنون أموالهم قال اولئك قد جعل الله لكم ما تصدقون النبي كل تسميه صدقا وكل تكبيره صادقه وكل تحميده صادقه وكل ثانيه صادقه وامر من المعروف صادقه ونهي عن منكر صادقه وفي مضي اهليكم يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته يكون فيها أجر قال رأيتنا وضع في حرام أكل عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم الحديث السادس والعشرون عن أبي ورية الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عن صيقه كل يوم تطم فيه شمس وتعدل بين الاثنين صدقا وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع ترفع له عليها متاع صدقا والكلمة الطيبة صدقا وكل خطوة تمشيها للصلاة صدقا وتميط الأذى عن الطريق صدقا رواه البخاري ومسلم الحديث السابع والعشرون عن نواس بن سمعان رضي الله عنه وعن, وعن صلى الله عليه وسلم أنه قال البرو حصن الخنق ولثم ما حك من نفسك وكانت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعنوابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جلت أسأل عن الفر والإث قلت نعم قال استفتي قلبك البر مطمئنة للنفس وطمئنة ليه القلب وإيثم ما حك من وتردد من صدقين فتاك الناس وأفتوك حديث حسن رواه في مسدي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح الباد بن سائرية رضي الله عنه وقال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وتمجدت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كنا ما وتمدين فأوصينا قال وصيكم بتقوى الله وسماع الطاعة وإن تأمر رق عبد فإنه من يش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمر فإن كل بنعة ضلالة رواه أبو المدي وقال حديث عسى صحيح الحديث التاسع والعشرون المعاذ من جميل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني ما من ينخل الجنة ويباعدني من النار ولا قسلت عن وإنه لا يسير على من يسره الله عليه تابن الله ناشق به شيئا وتقيم الصلاة وتودي الزكاة وتصوم ربطانا وتحج, وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على بواب الخير الصوم جنة وصدقة الخطيئة كما يطرر الماء النار وصناة الرجل من جو في الليل ثم تلا تسجى فجنوب مع المضاجع حتى ملغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموله وذروة سنامه قلت بنا يا رسول الله قال رسولا من الإسلام وعند الصناة وذروة سنام الجهاد ثم قال ألا أخبرك بمناك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ من سانه وقال كف عنيك هذا قلت يا نبي الله وإنا لم أخذوا نبياتك اللو به فقال فكنتك أمك وهل يكب, وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد السناتهم؟ رواه التلمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث الثلاثون عن أبي سالبة الخشني جوثم بن ناشي رضي الله عنه الرسول صلى الله, الله عليه وسلم أنه قال إن الله فنضفر إضافة لا تضيعوها حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهيكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير أسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدرقطني وغيره الحديث الحالي والثلاثون عن أبي العباة الثاني من الله عنه وأنه قال جا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذلني على عمل إذا عملتو أحبي الله وأحبي الناس فقال لست في الدنيا يحبك الله وستثمع عند الناس يحبك, يحبك الناس حديث حسن رواه بن مجه وغيره بأسانيد بأساني حسنا الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد ساني من ما بن رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن وهو مما جه والدراقطني وغيره ما مسند و روى مالكهم المطيع عن أمر ابن حيان به عن النبي صلى الله عليه وسلم سان فاس سعيد ولا طوق قوم بعضها بعضا الحديث الثالث والثلاثون انما ماس رضي الله عنه ما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يط الناس بناؤهم ندى لجال اموان قوم ودماءهم لكن البيت المدعي ينهى انا من أنكر حديثنا سواه البيهقي وغيره وكذا ما روى الصحيحين الحديث الرابع والثلاثون عن ابي سعيد قد الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رامكم مكرم في هم يده فمن استطاع فمن لسانه فان لم يستطع فمن قلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم الحديث الخامس والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يمضكم على بعي بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذنه ولا يحقنه التقوى ها هنا إلى صدي ثلاث مرات بحسب إمرئهم يشر أن يعقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بل نفس من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربه ومن القيامة ومن يسر على معسين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان عهد في عون أخيه ومن سلك طيقا ينتمز فيه المن سهل الله له بطريقا إلى الجنة ومجمع قوم في بيت من بيوت كتاب الله ويتدارسون أغنهم إن أسس عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطى لم عماله ولم يسرع به نسمه روى مسلم بيذ النفق الحديث السام والسناسون أمن أباس رضي الله وأنه رسولنا يصن الله عليه وسلم فيما يرويى ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن همّ بحساتٍ لم يعملها كتبها الله عندهم حسنة كاملة، وان هم بآثام لا كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعين ألف إلى أضعاف كثيرة، هم بسيئة لم يعملها كتبها الله عندهم حسنة كاملة، وان هم بآثام لا كتبها الله سية واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحه ما بهذين حروف الحديث ثامن وثلاثون عن أبي ربيعة رضي الله عنه أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادني وين فقد أذنتهم الحب وما تقرب لي عبد بشين حب إلي من مفترض عليه. وما يزال المعبديون يتقربون إليه من نواهفنه حتى يحبه فإذا أحبته يكون يسمعون الذي يسمع به الذي الذين يرصروه ويدون التي يقتشو بها والجليه التي يمشي بها ولا إنسان ينطعنه ولا إنسان ينويه رواه البخاري الحديث التاسع والسنازون عن عبد الله رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمة الخطاة والنسيان والسكره عليه هذا حسر وابن ما جو البيهقين وغيرهما الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما ما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سمين وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فات تنتظر الصباح وإذا أصبحت فات تنتظر المسال أخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك روه المخارب الحديث الحالي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أهدكم حتى يكونوا وتبع لما جتوا حديث صحيح روين وفي كتاب الحجة بإسناد صحيح الحديث الثاني والأربع عن عسر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا آدم إنك ما دعتني ورجعتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا بنا آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشيكمي شيئا لا تيتك بقرابها مغفرا رواب التلمذي وقال حديث حسن الحديث الثالث والأربعون أي من عباس رضي الله عنه ما قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحقوا الفرائض بها لأفباد قتل الفرائض فلأولى رجلين ذكر خرجوا البخاري ومسلم الحديث الرواب والأربعون عن عائشة رضي الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرضاعة عني وما تعلم الويادة خرجوا البخاري ومسلم الحديث الخامس والأربعون عن جابرم عبد الله رضي الله وأنه ما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على الفتحه في مكة يقول إن الله ورسوله الحروم على الخبر والميتة والخنزي وأصنام الفقير رسول الله رجشه على الميتة فإنه يطلع بالسون ويدهم بالجلود الجلود ويصبيهم من الناس فقالنا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الله لعودة إن الله حرام عليهم والجحوم فأجمل وثم بأفاك أثبنا خروا جوا المخاري ومسلم عن حجز السالس والأربعون عن أبي مردتان أبي موسى شعرينا عضي عن الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا ياليمام فسألوا عن شو أن بها؟ فقال: وما هي؟ قال: بتو المز. فقالا بمردة؟ وما ميت؟ قال: نبيذ نعسلي والمزر نبيذ الشعير فقال: كل مسكين حرام. خرجوا البخاري الحديث السامي الاربعون. علم قدام ما رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بأملا دمنا عشر من بطن بحسب ابن آدم كانت من قبله. فإن كان لا محالة فذنذن الطعامه وذنذن شرابه وذنذن نفسه. رواه الإمام أحمد وكنزي والنساء يوت من ما جم قاتمذي الحديث الثامن والأربعون عن عبد الله بن عبد رضي الله وعنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال أربع من كنا فيه كان منافقا وإن كانت خصة منه في كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا واد أخلف وإذا خاصم فجر إذا عاد غدر روى الجامع البخاري ومسلم الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الإمام أحمد والترمذي والنساعي وابن ماجه وابن حبان صحيح والحاكم وقال ترمذي وحسن صحيح الحديث الخمسون عن أبد الله بن بس رضي الله عنه أنه قال فالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شراء الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قالنا لا يزاوز أنك أطمن من ذك الله عز وجل خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ تمت بحمد الله